وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا عَضِرَانًا وَكُفًّا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُمِّنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبُوا اللَّهَ وَرَصُّلَهُ مِنْ قَبْلًا وَلَيَحْرِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَانِبُونَ لَا تَخُمْ فِيهِ عَبَدًا أسجد مُسِّس على التقوى من يودي ومن أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن أم من أسس قليانه عباش فاجر في نهار فنهار به في نار جهنم والله لا يهدر قوم الظالمين لا يزال قليانه الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم وأموالهم وبأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في الدوراة والآجين والقرآن ومن أغفى بعهده من الله يَشْرُونَ مِنَ الَّذِينَ مَا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا هدي خربا من, من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجبين وما كان استغفار إبراهيم الأمين من بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله لك القلق السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم يرادون الله برور وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضارت عليهم الأرض